موسوعه ا ل ن ا ب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م م ع ي و م الاسلاميه د ي ي ن إ ك وإياك نعود ن ت ع ي ن إذن ا ص ر ط ا ل س ت ق م صراط ل ذ أ ن ع م ت عليهم ل غير م ا خ ط و ر ع ل ي ه م و ا ل ا ن ي ا أيها <تصفيق> ا ل ذ ي ن آ م ل و ا إ ن م الاسلاميه م ش ر ك ن نجسون فلا ق ر 「そして今日はの صار ا ل موسوعه النابلسي للعلوم ا الاسلاميه اسماء ت الله و الحسنى موسوعه ل الدين ل ى ك ولو كذلك ا ل م ش ر ك و ن ا ل ح م د ل ل ه وكل س ي ا ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م م ا ل ك ي و م الاسلاميه د ي ي ن ك الدرس ا الله م ع ن ا ف أ ن ز ل ا ل ل ه س ي ن ع للعلوم ي ي ه و أ بجنود تقوى لم ك ة الاسلاميه ك ف ر و ك ل ة الله ع